سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم الحكيم تصيبوا قذف في قلوبهم رعب يخربون. ولولا انك تبغض ومن الدكتور أو تَرَكْتُمُ Amen. فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والمساكين ذا الذين الارنيين منكم وما من <تصفيق> فقراء <تصفيق> لفضيله <تصفيق> الدكتور على أنفسهم ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خاصا والذين جاءوا ولا تجعل في قلوبنا غلا ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم يقولون لإخوانهم الذين كفروا فنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لنا the لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى مقصر ظنة أو من وراء جذر بأس بينهم شديد تحسبهم جميعا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون فمثل الذين من قبلهم قريب yeah <laughs> فكان عاقبته ماء يا أيها الذين آمنوا تذكروا الله ومنذر النفس ما قدمت غد قد دمت ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله وَاللَّهُ الْخَارِقُ الْبَارِقُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَاءُ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ و